بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المغسوس وتكون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضياً، وأما من خفت موازينه. امُّهُ غَاوِيَةٌ وَمَا أَنْذَرُكَ مَا هِيَ نَاؤُ ح